الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين والكتاب المبين هم بطشا ومطاذن الأولين ولئن سألتهم من خلق <تصفيق> السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأولين لنزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرج